بِهِ وَلَا يَتَخَذَ بَعْضُنَا بَعْضًا فلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون شَدْرِيكُمْ ان ن ا و ل ن ا س ب ا ب ر ا ه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 يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال 114. وكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء يختص برحمته من يشاء كِتَابَ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِدِينَارٍ لَّا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دمت عليه قائما ذَلِكَ بأن فهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقاه فإن الله يحب المتقين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 ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلون أنزنة بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند kdybě vědí, co je pravdou, a oni vědí, co je křivdou. Není to tak, že vědí, co يعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أن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 قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من فَمَن فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم 122. 123. 124. 124. 125. 126. 127. 127. 128. 128. 129. 129. 121. 121. 132. 132. 142.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 وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءه البينات والله لا يهدي القوم الظالمين الله أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس يجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا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 فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم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 نفترى على الله الكذب من بعد ذلك فولائك هم ظالمون قل صدق الله قل صدق الله فاتبعوا ملة لا تبرئهم امنا المشركين ان اول بيت وضع للناس الذي ببكه مباركا مباركا وهدى للناس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 يَغُونَهَا رِجَالٌ وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تطيعوا فريقا مِنَ الَّذِينَ أوتوا الكتاب. يَرَدُّونكم بعد الإيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تُتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله ومن يعتصم بالله 11. Fakad hudyilá srát můstakým. 12. Ya ayyuhá الذín ámánu, těkuláhá تصمّوا بحبل الله جميعاً ولا تفرّقوا وذكرو نعمة الله عليكم إذا كنتم أعداءاً فألف بين قلوبكم. فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأوقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم امة ورقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم. اكفرتم بعد ايمانكم اكفرتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بضت وجوههم وَأَمَّنَ الَّذِينَ بِعْضَتُ جُوْهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِي وَمَنَالَهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِذَا اللَّهِ تُرْجَعُونَ 111. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون 1. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون 2. لن يضروكم إلا أذاء وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون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 أصر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم أصابت حرف قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا يستخذوا بطالَةٍ من دونكم لا يألونكم خبلاً وَالذُّنَا عَرِفْتُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَخْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَنَا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنَّهُمْ لَغَافِلُونَ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 Inna Allah bima yamaloon muhi